بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمني الهاد الأمين وبعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسد السيدة رابعة عدوية بمدينة نصر بالقاهرة حيث نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة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 خلق منها me mm -hmm. वह mm walaaka There <laughs> تنفكون Oh, <laughs> ومن ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وإذا حضر القسمة أولو القربان Wow إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَوْنُ نَارِ وَسَائِرُ وَسَأَلُوا لَوْنُ للذكارة مثل حظ الأول سعيد یه <تصفيق> فإن لم يكن له ولا زوم وويته إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا peace. Mm -hmm.